ارغم شيطانك بالاقتصال بربك ارغم شيطانك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ايها الاحباب الكرام طيب اللهم امشاكم وحياكم وعلمني وإياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم لازمنا نواصل الحديث في الفقه كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي نحن نعلق على الكتاب ونشرح بعض الأمور التي تحتاج فيه إلى شرح مستعينين بالله عز وجل واليوم إن شاء الله هنبدأ الحديث عن شروط صحة الصلاة الصلاة لها شروط صحة ولها شروط وجوب يعني هي تجب على مين وما هي الشروط التي بها تصح الصلاة والتي إذا سقط شرط منها لا تصيح الصلاة هذا هو حديثنا اليوم جماعة الخير فأعيرون الأسماء والقلوب سائلين المولى جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمني وإياكم مجهن ويفقهني وإياكم في ديننا إنه لي ذلك والقادر عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم ما يورد الله به خيرا يفقهه في الدين أيها الأحباب الكرام نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى فنقول ان العلماء جعلوا للصلاة شروط وجوب يعني يعني ايه شروط وجوب على من تجب الصلاة قالوا تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل فالمسلم بمفهوم المخالفة يخرج الكافر من شروط الوجوه وان كان في اصول الفقه كثير من العلماء يقولون ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة انما نقول بمفهوم مخالفة ان الاسلام يخرج لنا او المسلم يخرج لنا الكافر والاسلام يخرج لنا غير المسلم يعني غير المسلم ما نقدرش نقوله صلي ما نقوله معلومة الصلاة والعاقل يبقى يخرج لنا المجنون ويخرج لنا المعتوه المجنون هو اللي ذهب عقله بالكليه يعني خلاص ما عندوش عقل خالص مناط التكليف عنده غير متواجد والمعتوه هو اللي عنده نسبة تخلف فلا هذا ولا هذا نستطيع ان احنا نوجب عليه الصلاة ما نقدرش نقوله صلي اللي عنده نسبة تخلف وصلى خير وبرك إنما هذه الصلاة تجب عليه وأما التمييز فنقول أن غير مميز لا تجب في حقه الصلاة ولكن على أبيه أو القائم على شأنه أن يعلمه الصلاة حتى يتعود عليه يعني يعلمه ويقف جنبه أبوه الأب يوقف ابنه جنبه والأم توقف بنتها جنبها وهي بتصلي فيتعود على الصلاة ويتعلم يعني إيه الركوع يقرى الفاتحة إزاي وهو واقف ويقرأ سورة قصيرة وهو واقف بعد الفاتحة ثم بعد ذلك يكبر وبعدين يركع وبعدين يقول سميع الله من الحميدة فكلما رأى أباه وهو يصلي يعني يكون حريص أبوه على أنه ياخده جنبه وهو يصلي حتى في البيت لو بيصلي السنن في البيت ياخده جنبه وهكذا تجد الـ الـ يشب الـ الطفل وهو متعود على الصلاة لقول الشاعري وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه يطبع على ما يعود ابنه يعود ابنه على الصلاة يطلع الود مصلي. يعود ابنه على فعل الخيرات يطلع ابنه يحب فعل الخيرات يعلم ابنه الشتم وقلة الأدب والقباحة يتعلم الطفل قلة الأدم والشتم والقبح، لأن العيل الصغير طفل صغير يتأثر بالتعليم والتعلم يتأثر اللي علمه أبوه عليه هو ينشأ عليه ويتعلم فنسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا اللهم أمين اللهم ربي لنا أولادنا قال أهل العلم أيضا للعلم شئ طبعا شرط التمييز الطفل المميز قلنا المميز يعني الذي يميزه قال العلماء فيها أخوة كثير التي يميز بين الذي يميز بين العورات يعني يعرف عورة الرجل ويعرف عورة الأنثى النساء يعني أيضا الذي يميز قالوا الذي يميز بين بين الألوان يعرف اللون ده إيه واللون ده إيه واللون ده إيه, واللون إيه. هو مميز قالوا الذي يميز بين القبيح والحسن والذي يميز بين الخطأ والصواب يعرف ان ده صح وده خطأ ويعرف ان ده شيء قبيح ويعرف ان ده شيء حسن اذا عرف الحاجة دي يبقى مميز كان زمان العلماء يضعون لسن التمييز 8 سنوات النهاردة طبعا في عصر الكمبيوتر والانترنت طبعا الطفل المميز يعني يمكن من سنتين سنتين ونص ثلاثة يبدأ التمييز عنده يعني ما شاء الله على الجيل بتاع دلوقتي ربنا يهديه يعني ناس الله عز وجل ان يهدي الجميع ان شاء الله ثم وضع العلماء للصلاة شروط صحة فقالوا يشترط لصحة الصلاة يعني العلم بدخول الوقت العلم بدخول الوقت يعني ايه قالوا الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت مؤقتا كل فريضة لها وقت فلابد أن هو يعلم بدخول الوقت وإلا إذا صلى قبل الصلاة لا تنعقد الصلاة بك إنه ما صلىهش واحد صلى الظهر قبل الدهر ما أزن هذه الصلاة لا تنعقد واحد صلى العصر قبل يعني وقتها لا تنعقد واحد صلى المغرب قبل وقتها لا تنعقد أي فرض من الفروض يصلى قبل وقته لا تنعقد الصلاة يجي واحد يقول لي طب ما احنا بنصلي العصر جمع تقديم لما بنبقوا مثلا في حالة مطر أو مرض أو سفر أو للحاجة العارضة مثلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة تقديم الصلاة وتأخيرها أحيانا من العصر قبل وقته بنقول له ده ده شيء شرعه النبي عليه الصلاة والسلام انك تصلي العصر جمع تقديم او العشاء جمع تقديم سواء تكون في, في حالات معينة حالات السفر والمرض والمطر وللحاجة العارضة ها؟ يعني ظرف طارق كده طرق عليك يجبرك على انك انت تصلي العصر قبل وقته تمام انما ينفع للدهر قبل وقتها لا ينفع المغرب قبل وقتها لا ما ينفعش ينفع الفجر قبل وقته لا ما ينفعش عشان نخلبنا من إيه؟ من هذا الأمر فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها كذلك لا تصح الصلاة بعد خروج وقتها إلا لعذر لابد أن يكون عذر مقبول شرعا وإلا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه إن الصلاة إذا خرج وقتها بت يعني فات وقتها خرج وقتها ها فا تصح قال له لماز قال لأنه أو لأنها إذا صليت إذا صليت قبل وقتها لا تصح فكذلك إذا صليت بعد وقتها لا تصح جمهور العلماء أن الصلاة تصح العذر ما في ما في عذر يبقى لا تصح الصلاة قالوا الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة اتهارة يعني ما فيهش ان انا اصلي من غير ضوء لا يصح ان انا اصلي وانا على جنابه تمام لقول المولى سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امانوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذه الآية المولى عز وجل يأمر فيها المؤمنين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا ثم بين سبحانه وتعالى صفة الوضوء فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ده في حالة ما يكون الانسان محدث حدثا اصغر يعني يعني هو مش متوضع خرج ريح تبول جاء بناقد من نواقد الوضوء فهو يعيد الوضوء يتوضّع من جديد يعني أو كنائم أم توضّع أما إذا كان جنوباً فقد قال المولى عز وجل وإن كنتم جنوباً فالطهر والغسل من الجنابة إحنا قلنا قلنا قبل كده وأيضاً لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير طهور يعني بغير وضوء الله عز وجل لا يقبل أي صلاة من غير إيه؟ من غير أن الإنسان يتعض والحديث صحيح سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والترمزي وابن ماجه وأحمد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى إذا أحدث يعني خرج خرج منه ريحا أو تبول أو جاء بناقض من نواقض الوضوء يجي صلي الله عز وجل ما يقبل منه الصلاة إلا إذا توضى الله عز وجل يقبل منه الصلاة تبقى الصلاة صحيح ووضع الشرط الثالث وهو طهارة الثوب والبدن والمكان يعني الثوب اللي بيصلي فيه الإنسان اللي اللبس اللي لابسه يكون طاهر بدنه جسمه يعني يكون طاهر المكان اللي هيصلي فيه البقع اللي هيصلي فيها اللي هيسجد فيها ويرقع فيها تكون طاهر قالوا فأما طهارة الثوب فلقول المولى عز وجل في سورة المدثر وثيابك فطهر يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه للأمة جماعه يأمر المولى سبحانه وتعالى بقوله عز من قائل وثيابك فطاهر يبقى لازم لازم ولا بد الثياب الثياب تكون طاهره ملابس تكون طاهره ولقول المولى ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى فين عليه قذرا أو أذى، فليمسحه بالأرض، وليصلي فيهما. إبائي الحذاء، أصل الأصل في الصلاة أن إحنا بنصلي بالحذاء. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصلب الحذاء. النبي كان يصلي بالحذاء، صلى الله عليه وسلم، صحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصلون في الحذاء. لأن الأصل في الصلاة أن تكون بالأحذية أو بالخفاف الخفيع كان في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم المساجد فرشوها حصبا حصا كانش فيه حصير ولا فيه سجاد ولا كان فيه مكّت زي الآن أما طبعا بعد المساجد ما أصبحت على الحال التي نراها مفروشة كلها سجاد ومفروشة مكّت ومفروشة فما صح لنا إن إحنا طبعا ندخل بالأحذية نصلي عليها نصلي اللي لابس خف نضيف والأعر الخف نضيف يستطيع أنه يصلي في المسجد بالخف انما الأعزية فمن شأنها قد تحمل في اسفالها القذر او الاذى فلا صح الانسان يصلي حتى لو كان يصلي على نجيلة او على بلاط وهو لابس الحذاء فلينظر ابتداء في قعر الحذاء فان وجد في قعر الحذاء علق فيه قذر نجاسة او اذى فيمسح رجليه بالحذاء كده في الارض يحك الحذاء برجله كده في الارض هو لابس الحذاء فيحك رجله بالحذاء كده في الارض فحين ذلك التراب على الارض يطهر الحذاء ثم بعد ذلك يصلي فيهما يعني في الحذائين اللي هو لابسهم فهذا بالنسبة لطهارة الشيء اللي هو لبسه الحزاء من جملة الملابس اللي يلبسها الإنسان حتى احنا نقوله بيلبس الحزاء يبقى هو من الملبس وأما طهارة البدن فلقوا صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وقد سأله عن المذي توضعه واغسل ذكرك وأنا نذكركم بأمر المذي لأن احنا ذكرناه قبل ذلك في الطهارة قلنا أن الإنسان ينزل منه ثلاث مياه أو في في الرجل يعني كمان بصفة خاصة ينزل من الإنسان البول وده يشترك فيه المرأة والرجل أيضا ينزل من الإنسان المذي يشترك فيه المرأة والرجل ينزل من الرجل الوجه وااا ينزل من الرجل والمرأة المني، وإن كان مني المني عند المرأة يختلف عن الرجل، ولكن هذا يسمى مني وهذا يسمى يسمى مني. المذي والوادي البول طبعا كله متفق على نجساته، كذلك المذي والوادي متفق على نجستهما، وإن كان الجميع يعلم لديه أن البول نجساً، وعندنا الدليل. آه... الذي قام به أو آه... قامت به الحجة أن على أن البول نجس والمذي أيضا نجس المذي آه... هو سائل أبيض شفاف لزج آه... يخرج مع شهوة لا بشهوة آه... وقد لا يشعر به الإنسان هذا المذي والودي أيضا ماء أبيض سخين لزج يخرج آه... من الرجل في حالة الامساك او في حالة حمل شيء شيئا ثقيلا فيستشعر كأن شيئا نزل منه او عنده امساك فييجي اعزكم الله وهو يقضي حاجته يحس كده فكأن شيئا خرج منه فاذا تحسسه وجده سائلا لزجا ابيض لزج المذي يخرج مع التفكير في الشهوة او يخرج عند مداعبة الزوجة ويخرج من الرجل والمرأة هذان نجس ناجس ناجسين يعني المذي نجس الودي نجس ولكن سبحان الله ليس فيهما الغسل انما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال يغسل مذاكيره وتوضأ وبرضو الودي يغسل مذاكيره وتوضأ يغسل الذكر والخصيتين وتوضأ المرأة أيضا تغسل المحل وتتوضأ وفي المدي الودي أيضا الرجل يغسل المحل المذاكير الذكر والخصيتين وتوضأ إنما لا يغتسل مستحمماشيا أما المني والذي منه الولد فهو ماء أبيض سخين تخيّن يعني لزج يخرج بشهوة وبدفق ويعقوبه فطور ويشترك في هذا الحكم الرجل والمرأة مرأة ينزل منها ماء أصفر وينزل بشهوة وهو طاهر عند الرجل نجس عند المرأة وطاهر عند الرجل على الرجح من أقوال العلماء وفيه الغسل لأنه نزل بالشهوة ودفق ويعقبه فطور وعند المرأة أيضا يجب فيه الغسل وإن كان عند المرأة نجس ولكن عند الرجل طاهر فسأل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن المذي من خلال سيدنا المقداد بن الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد يغسل مذاكيره ويتوضأ في الرواية اللي بين ايدينا توضأ واغسل ذكرك فهذا من طهارة البدن وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليه اللي عندها استحادة مرأة لما سألته فقال لها اغسلي عنك الدم وصلي لان للصحادة ليست حيضا يا للصحافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة شيطان يعني الشيطان يرفس برجله في رحم المرأة فيحدث عندها تمزق في الأوعية الدموية أو شعارات دموية بداخل الرحم فيحدث ال النزيف هذا في ينزل الدم في غير وقت الدورة فهذا يسمى الصحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لما سألته قال اغسلي عنك الدم وصلي يبقى تغسل الدم وتتوضى وتصلي ولكن تصلي المستحاضة بالوضوء الواحد تصلي السنن والفرد بتاع الوقت تصلي السنن والفرد بتاع الوقت إنما لا تجمع فردين بوضوء واحد يبقى لكل صلاة لكل صلاة تتوضى لكل صلاة تتوضى وقيل إنها يمكنها للمرأة المستحاضة إن هي تغتسل لكل لكل صلاة وإن كان هذا في شق عليها وقيل أنها تجمع بين الصلاتين وتغتسل وتصلي جمع تقديم أو جمع تأخير كما يعني يتسنى لها إنما على كل حال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين بال الاعرابي في المسجد اريق عليه او على بوله سجلا من ماء يعني المكان اللي تبول فيه الاعرابي في المسجد في جانب المسجد قال مكان البول صبوا عليه سطل ميه او جرد ميه سجلا يعني جرد صفيحة ميه كده حاجه على المكان استعجال لطهارته لاني الصحابة بيصلوا في المسجد فهذا المكان الناس بتصلي فيه فتعجل النبي صلى الله عليه وسلم طهارت المكان وقال اريقوا على بولي سجلا من ما الشيخ حفظه الله بيذكر لنا فائدة يقول من صلى وعليه نجاسة لا يدري بها فصلاته صحيح معنى انت صليت وبعد ما سلمت فبتبصيت على كتفك او في ظهرك نجاسة أه تشيلها وتعيد الصلاة لا نقول لك لا شيلها ولكن ليس عليك إعادة خلاص أنت صليت لأنك حين صليت ما كنت تعلم بوجود نجاسة على ملابسك وإلا إذا وجدت نجاسة على ملابسك وتستطيع إزالتها وما شلتهاش يبقى صلاتك بطلة لأنك فقدت شرطا من شروط سحب الصلاة هي طهارة طهارة آه آه آه الثياب فإن يبقى كان الإنسان يصلي وهو متلبس بنجاسة فلا تصح صلاته. وإن علم المصلي بالنجاسة أثناء الصلاة فإن أمكانه إزالتها بأن كانت مثلا فين عليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزاله وأتم صلاته معنى ان هو وهو بيصلي وجد نجاسة في النعل بتاعه وهو بيصلي به فيخلع النعل يخلع النعل ويلقيه بجانبه ويصلي من غير النعل لان هو يستطيع ان هو يخلع نعله ويزيل النجاسة دي وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهنقف على الحديث بعد قليل او ان هو وجد على ثوبه نجاسة وهو لابس تحت الثوب ثوب آخر والثوب اللي تحت ده يغطي العورة يعني هو لو خلع الثوب الأولان اللي عليه نجاسة العورة بتاعته ما تنكشفش لأنه هو لابس ثوب تاني مغطي العورة فيستطيع هو بيصلي يخلع الثوب اللي هو عليه نجاسة والثوب اللي تحتيه بيبقى نظيف فيصلي فيه فليس برضو علي أحد يقول فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعله أو في ثوب زائد على ما يسطر عورة أزلها وأتم صلاته طيب وإن لم يتمكن أو من إزالتها صلى ولا إعاد عليه طيب حاول إن هو يشيل النجاسة دي وهو بيصلي ولكنه لم يتمكن في صعوبة فبنقول له صلي وليس عليك إعادة صلي وليس عليك إعادة واستدل الشيخ الدكتور حفظه الله بحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فخلعنا عليه فخلع الناس نعالهم فلما صرف قال لما خلعت قالوا رأيناك خلعتها فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فيهم نجاسع فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه أو فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما حديث صحيح راه أبو داود في صننه إيه هو الموقف ده ما هو الحدث لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي في يوم بالصحابة فبينما هو يصلي إذ خلعنا عليه وطرح بهما شماله على يساره الصحابة وهم بيصلوا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ففعلوا مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خلعوا النعال بتاعتهم وطرحوها عن شمائلهم فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة انتهى من صلاته قال لي ما خلعتم خلعتم ليه الأحذية بتاعتكم قالوا يا رسول الله احنا شفناك خلعت الحذاء بتاعك فخلعنا زي زيك مثلك قال لهم لا أنا جبريل أتاني وأنا وصلي عليه السلام وأبلغني أو أخبرني أن النعل بتاعي في نجاسة عشان كده أنا خلعته وطرحته يعني رميته جنبي فالنبي عليه السلام فهمهم قال لهم اللي يجي يصلي يبص في النعل بتاعه قبل ما يدخل الجامع قبل ما يصلي فإن كان في نعله إن رأى في نعله قذرا أو أذى يمسحه في الأرض ويصلي بعد كده فيهم يمسح بس كده لأن ال الأرض تزيل ما على ال ما ما في أسفل ال الحذاء من نجاسة فهذه فائدة طيبة يعني من سمعها وفهمها يعني إن شاء الله ينتفع بيها أما الشرط الرابع وهو ستر العورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد في سورة العرف استروا عوراتكم وكانوا يطوفون بالبيت عورا زمان قبل مجيء الإسلام كان الناس يطوفون بالبيت وهم عوراء وحجتهم في ذلك أنهم لا يعتمرون ولا يحجون في ملابس قد عصوا الله تعالى فيها وكانت المرأة تصلي وهي ساترة للقبل والدبر فقط وهي عارية وكانت حينما تطوف فكان قد يظهر من عورتها بعض الشيء فكانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه لا أحله فلما كانت السنة التاسعة على غالب الظن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد الحج وفيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ألا يحج بالبيت بعد هذا العام عريانا محدش يحج بعد كده عريان وده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام و ألا يدخل المسجد الحرام نجس أي إنسان نجس ولذلك حرم الله عز وجل دخول الانجاس في المسجد الحرام فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عام هذا في سورة التوبة فنادى رسول الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن ينادي في الناس بألا يحج بعد العام بعد هذا العام عريانا ولا يعتمر أي إنسان وهو عريان ف الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي مكان هتسجد فيه لله عز وجل ساعتها أن تصلي تلبس ملابس كويسة هم زي إخواننا اللي بيصلوا بالفنلة السورية الحملات الرفيعة دي نقول لهم الصلاة لا تنعقد فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي وليس على اعتقاه شيء فهذا يعني انت لو لو ضابط شرطة ولا مديرك ولا بتاع طلبك في المكتب بتاعه وقفت بين ايدي توقف بالفنلة ولا والفنلة حما الله عز وجل احق ان يتأدب معه الله عز وجل حق بالادب يا جماعة الخير يبقى لا جزء للمرأة ان هي تصلي في شيء شفاف باميس النوم وتقول اصلا انا في قطي ومقفول عليها محدش شايفني او تصلي وهي كعبها باين ورجلها باينة صلي في ملابس شفافة الملابس الداخلية بين منها او الرجل يصلي في شورته وركبته وفاخته باين او الرجل يصلي في فنلة حملات ويقول لي اصلا يعني ما نلابسهو انت مش عورة الرجل اللي انت بتقوله العورة من الصرة إلى, الى الركبة اقول له ماشي بس النبي عليه والسلام نهى ان يصلي المصلي وليس على عاتقاه شيء يعني على كتفه حتة فتلة ويقول لي انا مداري نفسي لا ما ينفعش الله عز وجل حق أن يتأدب معه المسلم أن توقف بين يدي الله عز وجل ويكفيك أن الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأنا أسألك هل هذه زينة هل تقف بها أمام الله عز وجل تقف بها بي بين يدي الله عز وجل هذه زينة هذه ليست بزينة لذلك سطر العورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار مرة كتبتها على الصبورة في المسجد فالنساء والرجال يعني اللي مش واخدين بالهم يقولوا ازاي يا شيخ المرأة هتصلي هي حائض يعني احنا عارفين ان المرأة ما تبقى حائد ما بتصليش فأنت تقول لا يقبل الله صلاة حائد إن إلا بخمار يعني معنى كده المرأة الحائض تلبس خمار وتصلي تبقى صلاة صحية قلنا لا لا لا, لا هذا فهم بعيد المرأة الحائض اللي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا اقبل له صلاه حائض أي أن المرأة إذا بلغت المحيض يعني بلغت بلغت بقت بالغه ها بلغت المحيض المرأة ساعة ما ينزل عليها الدم بقى بعد في السن الصغير كده يبقى عندها 14 سنة بتاعت تجد الدم ينزل من المحل ها فيبقى غريب عليها نقول لها بس انت كبرتي بقى وبلغتي كده خلاص بقيتي واحدة ست كده كبيرة يعني ايه بلغت يعني انت ان شاء الله لو لو تزوجتي ان شاء الله تنجبي خلاص زي الطفل ما بيبلغ ها فالطفل يبلغ بنزول المني ويبلغ بانبات الشعر في في العانه وتحت الابطين وخشونة الصوت والمرأة تبلغ او البنت تبلغ بنزول الدم وبروز النهدين وكده وتغير الجسم من ناحية فسيولوجيه كما يقول اهل العلم فهذا يعني هذه هي مؤشرات البلوغ عند عند المرأة فالمرأة إذا بلغت مبلغ النساء فحين ذلك لا يقبل الله تعالى منها صلاة إلا إذا لبست الخمار ما تصليش بقى وهي لفسها البنطلون الداية والمحزة وتصليها لفس البادي وظهرها بينه وسرتها بينه أو تصليها لفس الملابس الشفافة هذا لا جوز لا تنعقد الصلاة هذه الصلاة الله لا يقبلها لا لماذا؟ لأن المرأة حينما صلت على وضعها هذا قد فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة إنما تستر نفسها ما تيجي تصلي تصلي نفسها تبقى لابسة الإيه الإسبال وتبقى لابسة كده الشيء الفضفاض مدرية رجليها مدرية إيديها ولو في حضرة أجانب تغطي وشها وهي بتصلي لو في حضرة أجانب تمام طيب وعورة الرجل ما بين صرته وركبته كما جاء بذلك الحديث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرّة والركبة عورة يبقى نخلى بالنا وعندما كان العلماء يقولوا إيه؟ بعض العلماء يقولوا ايه بعض المساهب يقولون عندنا عورة مغلظة وعورة مخففة يقولون القبل والدبر عورة مغلظة وما بين من السرّة الى الركبة هذه عورة مخففة إنما نقول على كل حال قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح ما بين السرّة والركبة عورة والحديث صحيح حديث حسن ذكروا الشيخ الألباني في الإرواء ورواه الدار قتني في سننه والإمام أحمد في مسنده وأبو داود أيضا في سننه وعن جرهد الأسلمي قال ده صحابي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت انكشفت فخذي فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة النبي عليه السلام مر وسيدنا جرهد الإسلامي كان عليه برد ولكن عباء يعني ولكن إيه فخذ باين من تحت البردة كده باين فالنبي عليه السلام قال له غطي فخذك فإن عورة. الفخذ, الفخذ عورة يبقى عرفنا إن فخذ الفخذ عورة و يعني نوجه هذا بقى الحديث لإخواننا لما بيبقوا لفسين الشروطة كده في الصيف وهي فوق الـ الـ الـ الركبة ويلاقيه مدخلوا بها المسجد ويصلي ها وبعدين بعد ما صلي نقول له صلاتك لا تنعقد لأنك صليت عورتك مكشوفة يعني عايز تصلي وعايز تصلي يعني بالبالببالشرط الشرعي يكون الشرط الشرعي لتحت الركبتين إنما تصلي لي والشرط عند الركبة وتيجي تصلي ينحصر يبقى فوق الركبة بشوية نقول لك لا ما ينفعش صلاه لا تنعقد لأنك فقدت شرطاً من شروط صحة الصلاة هي ساتر العورة يبقى اللي يصلي ياخد زينته جماعة الخير بعض اخوانا اللي بيلعبوا الكورة بيبقوا لابسين شروطة يعني غير شرعية يعني مش طويلة وبعدين يجي جايب الفوطة ولففها عملها زي البشكير كده من تحت نقول له ماشي, ماشي. انت يعني دارية العورة ماشي في ساعة, ساعة الصلاة ولكن تأثم لأنك أنت ماشي والعورة بينة يعني أنت داريت صلاتك صحيح كده ولكن بعد الصلاة تأثم طب تأثم ليه عم الشيخ نقول له أثمت لأن النبي بين أن الفخذ عورة وأنت مدار م م كاشف فخزك يبي أنت تأثم تأثم لأن عورتك بينة مكشوفة فإذا صلى الرجل في إزار يسطر ما بين صراتي وركبتي أجزاء إحنا عندنا في إزار وفي رداء زي الإحرام اللي بنحج اللي به أو نعتمر به اللي بنلبسه من تحت الجزء اللي بنلبسه من تحت اسمه إزار، والجزء اللي بنلبسه من فوق اسمه رداء فإذا واحد صلى في إزار لابس مثلا التشيرت من فوق أو لابس فانيلا حملات بس من العريضة دي القط دي اللي هي الحمالة بتاعتها من عند الرقبة لغاية الكتف فكتفه كله متغاطي به ولابس إزار يعني يعني لافف الجزء الأسفل بفوطة بشكير كبيرة وصلى على الحال ده نقول له صلاتك صحية تجزئك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني لو هو صلى بالإذار فقط بالبشكير بس وصلى بفنلة من فوق حملته زي اللي احنا بندلبسها تحت الملابس نقول له لا ما تنفعش الصلاة بتاعتك ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا يصليين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء كتف مكشوف كله، غالبية الكشف مكشوف يبقى هنا الصلاة لا تنعقد والمراد أنه لا يشد الثوب على وسطه فيصلي مكشوفا منك بين الكتفين يعني بل يتذر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه يعني عايز أقول أنك تلبس حاجة تداري بيها أو تضع حاجة على كتفيك تداري بيها كتفيك طيب يقول فيكون بمنزلة الإزار ورداء طب واحد لبس بشكير من تحت بيصلي به بي وبعدين جفوتة كبيرة برضو كانت هاني ورح مغطي بيها كتاف وصلى. تنعقد الصلاة نقول له تجزئك لان انت بقى وضعك كده زي الـ زي الـ الـ الاحرام في الحج ولذلك بعض اخواننا المحرمين سواء في العمر أو في الحج بيقعوا في خطأ بيقعوا في خطأ ايه هو الخطأ ساعة الصلاة ما بيشدش على كتفه الرداء يصلي بطنه باينة سرته باينة طيب وسايب الرداء مفتوح والرداء قد ينزله كده زي ما هو بيبقى مخلو... اسمه للطباع فبيبقى حطه من تحت ابطايه وكتفه باين نقول له هذا خطأ لابد من حمل التوعية في هذا الأمر يا جماعة يعني الجمعيات اللي بتطلع الحجاج تفهم المعتمرين والحجاج بهذا الأمر إن ساعة الصرف الحرام حتى لو كان بيطوف يشد على كتفه الرداء يداري كتفه وهو بيصلي إنما لو أنت تاخد بالك كده في الإخوانة اللي بيعتمروا أو بيحجوا تجدوا إن سائب الرداء كده مفتوح كل صدره باين وشعر صدره باين وتحت الصره باين ودي عورة كلها دي عورة كلها يعني نخشى تنعقد صلاته يا جماعة خلي بالنا من الأمر ده فيكون بمنزلة الإزارة ورداء لو صلى وحطت فوطة على كتفه من فوق وبشكير مداري بتحت نقول له صلاتك صحيحة ما فيهش حاجة وهذا إذا كان الثوب واسعا إذا كان الثوب واسعا فإن كان ضيقا شده على حقوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاقتذر به قد يكون السوب واسع فلا بأس إن هو يضع من عند كتفه لتحت أدم إداري من فوق لتحت كده إداري العورة كلها وإن كان ضيق يضع إزار إداري به من تحت ويشوف حاجة إداري بيها من فوق والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائد إلا بخمار يعني أن نعيد نعيد تاني الحديث ده عشان اللي ما خدش باله ياخد باله إن المرأة ساعة أن تصل إلى سن البلوغ ما ينفعش تصلي إلا وهي هي لبس الخمار تمام إلا لو هي لبس, الإيه؟ لبس الخمار يبا ال ال برضو بنفهم برضو خ خواتنا البنات اللي هم آآ آآ يعني بيلبسوا اللبس لبس البنطلونات والحاجات اللي هي آآ ليست آآ آآ يعني آآ اللي مش متحجب البنات ال يعني ليس ليس لسنا متحجبات ها تعمل إيه تيجي في الصلاة تروح جاية لبس الإزدر طيب وبعد الصلاة تروح على الإزدار وبعد وبعد كده لابس البنطلون محزق عليها ولابس البادي أو لابس اللبس اللي هي لابسها وهذا يعني اللبس لا يرضى عنه الله عز وجل إذن هي يعني تاخد حسنات في جنب اللي هو جنب الصلاة وتأثم في الجانب الأخر يعني هي بتشيل حسنات وبتشيل سيئات حسنات تشيلها في الصلاة وسيئات تشيلها وهي ويماشى في الشارع نقول لها يا أخت الامرك انك تتسطري في الصلاة أمرك انك تتسطري ونتي في الشارع ها وامرك أنت تت تت تتسطري ونتي في الشغل وانت في المدرسة وانت في الجامعة الامرك بده أمرك بده تمام طيب يبقى كده أربعة سطر العورة الشرط الرابع الشرط الخامس استقبال القبلة استقبال القبلة يبقى ما ينفعش شيء إن إحنا نصلي لغير القبلة إلا ما دعت إليه ضرورة وهنشوف ايه هي الضرورة بنستقبل القبلة يعني ما نفعش نبقى في البيت ونتضاير بعيد عن, عن القبلة ندي وشنا لغير القبلة ونصلي ما نفعش ما نفعش نبقى في الجامعة ونتضاير بعيد عن القبلة ما نفعش لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اه اه في سورة البخرة يا ربنا عز وجل بقول لنا لما تيجي تصلوا ودي وشك نحية المسجد الحرام اللي هي القبلة وفي أي مكان تصلي وجه وجهك نحية المسجد الحرام ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة اسبغ الوضوء يعني توضى كويس ووصل الماء لجميع أعضاء الوضوء واستقبل القبلة أقف نحية القبلة كده مستقبل بوجهك للقبلة نحية الكعبة المشرفة هذا الحديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف في بقى أوضاع معينة ممكن نصلي لغير القبلة فيه في وأنت في حالة خوف شديد أو مثلا لو انك وجهت وجهك ناحية القبلة في هناك عدو يتربص بك من خلفك وانت تخشاه فهذه اه اه يعني اه صلاة خوف يعني يجوز فيها ان احنا نترك استقبال القبلة كذلك في النفلة لما تصلي النفلة وانت راكب مثلا السيارة هتصلي النفلة اللي هي السنة او راكب القطار او الطائرة هتصلي السنة فيجوز أن أنت تصلي لغير القبلة في النافلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على الرحلة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرد على الرحلة إنما كان يصلي الفرد على الأرض أما النافلة السنة كان يصليها على الرحلة يعني على الجمل اللي كان يركبه فكان يتوجه به ابتداء ناحية القبلة ثم بعد ذلك يترك الرحلة تستدير به كيفما شاءت ف. يعني هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني في صلاة الإيه صلاة الخوف قال ابن عمر مستقبلي يعني معنى رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها هذا معنى فرجالا أو ركبانا قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذا القول الذي قاله ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها يعني هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان ابن عمر لم يصرح أو لم يرفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يعني صحيح موجود عند الطبراني وعند البخال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على راحلته قبل أي, قبل أي وجه توجه يعني يسبح ان يصلي على الرحله على الجمل بتاعه في اي اي مكان بقى تستقبله الرحله ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة كان حتى الوتر ممكن يصلي النبي عليه الصلاه هو راكب على الرحله انما المكتوبة يعني صلاة مفروضه اللي هي زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كان يصليهم النبي عليه الصلاه على الارض ينزل ويستقبل القبله على الارض لما نيجي بقى احنا نقيس اخواننا اللي بيصوا في البحر في المراكب المراكب اللي بتعمل المراكب التجارية المراكب الصيد طيب يصلي إزاي الاول ي ي ي ي يضع وجهه ناحية القبلة ثم يطرق بعد ذلك المركب يلف يزاي يلف يلف كذا يلف كذا بقى ما يدورهش ما عودش يلف بقى ناحية القبلة والمركب يلف يعني مثلا هو راكب المركب تبص لأيه يفضل هو يلف عشان يفضل وجهه ناحية القبلة والمركب لا نقوله ما ما تشوقش على نفسك انت مش في البداية استقبلت القبلة وانت بتصلي؟ اه بتسأل مثلا قبطان بتاعك القبلة فين؟ يقول لك القبلة كده بتروح حاطة وتشك نحية القبلة وتصلي طب المركب بقى شغال او بيلف بيلف بي... بقى زي ما يلف ما فأينما توله فثم وجه الله فأي مكان بقى يلف لعليك. عليك يقول من تحر القبلة فصلى الى الجهة التي ظنها ثم تبال له خطأه فلا إعادة يعني ايه انت مش عارف القبلة فين فعادت تبص للشمس كده كده كده كد وفي الاخر رأيته هي اكيد تبقى كده هنا ان شاء الله هي كده فانت رحت جاي متوجه ناحية اللي المكان اللي انت اجتهدت فيه أه؟ ورحت مصلي عقدت الصلاة الله اكبر ورحت مصلي فبعد ما صليت معدي واحد قالك انت كنت بتصلي ازاي؟ انا كنت بصلي كده قالك لا دي القبلة كده انت صليت خلف القبلة طيب تعيد الصلاة نقول له لا ما عليكش عادة خلاص عاف الله عن مسلف انتهى انت صليت وانت معتقد ان دي القبلة خلاص وانت اجتهدت إنما لو الوقت الثاني بقى خلاص عرفت القبلة علمت لديك يبقى الوقت الثاني تصلي ناحية القبلة طيب يقول عن عامر بن ربيعة قال بيحكي لنا بقى الشيخ حفظه الله يستدل بحديث الصحابة وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة ليلة شديدة الظلمة فيقول لم ندري أين القبلة عادنا نبص شمال يمين مش شايفين النجوم أه علشان إيه إيه مش ربنا عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون فكانوا يعني يهتدوا بالنجم الليلة دي شديدة الظلمة ما فيش نجوم فيها بينا فقالوا يعني عادنا نبص شمال يمين مش عارفين القبلة فين قال فصلى كل رجل منا على حياله كل واحد بقى صلى في الحتة اللي هو فيها فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قول المولى سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله يبقى كده صلاتهم صحيحة ولا لا فهما لما صابحوا الصبح لقى اللي صلى هنا وكل واحد خط كده عمل خطه قدامه واحد صلى كده واحد صلى كده كلهم خلاف بعض فنزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله الحتة اللي تصلي فيها هو ده وجه ربنا سبحانه وتعالى هذا وجه الله عز وجل يبقى في أي مكان تصلي يجوز بس لازم الأول تتحرى القبلة اللي نعابه وصله بقى هيعرف القبل اللي من اهل البلد هيعرف القبله فين انما هو احد غريب او في في البحر في وسط البحر ولا شايف شط ومش شايف غير سماء هو في مية و... وسماء طيب يعمل يجتهد يبص للشمس كده يبص للقمر في نجم بيطلع قبل الفجر بساعة ما مكانه فين مثلا كده يبقى عارف يعني طيب الشرط السادس بقى ولا هنقف عنده ان شاء الله عز وجل وهو النية النية يا جماعة ما ما يصحش إننا تلفظ بها ما يصحش أنت تيجي تواف كذا ناحية الطبلة والنويتة صلي مثلا أربع ركعات العشاء حاضرا جماعة مثلا مع الإمام أو أو نويتة صلي أربع ركعات العشاء ينفعش يا جماعة أو أربع ركعات الدورة أو أربع ركعات العصر ف أي فرض لماذا لأن النبي علشان ما عملش كذا النبي علشان ما قالش كذة النبي كان بينه بس بقلبه والنية قاله العلم محله القلب لا داعي للتلفظ بها وما تسمعش بقى اللي يقولوا لك بقى اصله اه إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليل لا نقوله نقوله لا هذا كلام لا يصح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بل ولا عن التابعين في العصور الثلاثة الخيرية الأولى أن واحدا منهم تلفظ بالنية وعلى اهل الصن والجماعة والذين اتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما في احد منهم ينوي بلسانه إنما النية بالقلب أنت واقف هتصلي ايه دلوقتي وقت الدور يبقى تصلي هتصلي, هتصلي الدور يبقى أنت هتصطعد الرنية في قلبك إنك هتصلي الدور واقف تصلي النافلة ولا الفريضة يبقى هتصطعد في قلبك إنك هتصلي الفريضة أو هتصلي السنة بعد الفريضة أو قبل الفريضة وهكذا يبقى النية محلها القلب لا داعي للتلفظ طب واحد يتلفظ بيوم وصير نقوله خلاص أنت بتبتدع وأنت يعني تفعل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونخشى أن تكون على بدعة ضلالة نسأل الله العفو والعفو وأنت يعني تسلك طريقا غير الطريق الأولى وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والنية وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه يعني اتعين قلب بقلبك كده تقول يا رب كده بقلبك أنا هصلي الدهر يا ربي بقلبك كده بقلبك كده تقول يا ربي انا هصلي السنة يا ربي انا هصلي الفرض يا ربي انا هصلي العصر يا ربي انا هصلي المغرب انا هصلي العشاء انا هصلي الفجر بس بقلبك تمام يبقى ايه تنوي الصلاة التي قمت اليها وتعينها بقلبك كفرض الزهر او العصر او سنتهما مثلا او السنن بدايتها ولا يشرع يشرع التلفظ بها بالنية يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها أنا أرى لك الشيخ كذبه في كتاب وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها إذا بقى الناس تسمعها حتى في مشايخ سبحان الله دول أصحاب المذاهب بقى اللي هم بيعتمدون على المذهب ولا يخرجون منه مقلدين هذا التقليد تقليد أعمى وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لأصل المذهب أنا درسته وأنا رجل أزهاري ودرست المذهب فالمذهب عندنا بيقول لازم تتلفظ بالنية نقول له يا أخي أنت أمرت قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد, لك لقد كان لكم في المذهب الفلاني أصوات حسنة أم قال لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة هل المذهب قال صلّوا كما رأيتمون يصلي أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلّوا كما رأيتمون يصلي لا تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فا يعني النبي عليه السلام قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحباب الكرام يقول الشيخ وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة يعني خالص النبي ما تلفظ بالنية خالص ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبل أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قال قضاء أداء يعني في وقتها ولا قضاء يعني بعد خروج وقتها ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع الناس تأتي بها كثير من الناس يأتون بمثل هذه البدع إلى الآن رغم أننا في صحوة إسلامية ورغم أننا بنسمع الدروس إلا أنه ما زال هناك أناس حينما يقفون متوجهين حيث القبلة يذكرون هذا الكلام ويبتدعون هذه البدع هم على هذه البدع لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أو لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أو أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة من هذه الألفاظ العشرة اللي وقفنا عليه البطة خالص يعني ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة حتى الأئمة الأربعة جماعة الخير أصحاب المزاهم المعتبرة زي الإمام أبو حنيف النعمان وزي الإمام مالك وزي الإمام الشافعي وزي الإمام أحمد ما في أحد منهم قال ب بالنيه بالنية إنما الذين قالوا تلفظ بالنيه اللي هم مشوا على المذهب مشوا على المذهب فاستحسنوا مثل هذا الأم وباب الاستحسان إذا فتح على مصرعيه كان باب شر والعياذ بالله نسأل الله العفو والعفير جماعة الخير يعني نكتفي بهذا القدر بس هنعيد إعادة سريعة على شروط صحة الصلاة عشان نبقى عارفينها الأول هنذكر شروط الوجوب وهي الإسلام والعقل والتمييز شروط الصحة بقى التي لا تصح الصلاة إلا بها وإذا فقدنا شرط منها يبقى فقدنا شرط من شروط صحة الصلاة وهي العلم بدخول الوقت انك تصلي آآ آآ يعني في الوقت انما لو صليت قبله او بعده صلى لا تنعقد العلم بدخول الوقت الطهارة من الحدثين الحدث الاكبر وهو الجنابة والحدث الاصغر وهو الو... انك يعني تكون محتاج انك تتوضى الطهارة... طهارة الثوب طهارة البدن جسمك يعني وطهارة المكان اللي انت هتصلي فيه آآ ايضا آآ ستر العورة أنك تكون ساتر للعورة بتاعتك وعورة الرجل ما بين سراته وركبتيه كذلك آآ آآ أنك تداركت فكنت واقف أن يكون في شيء على كتاب فما تصليش وكتابك أدي أنا آآ أيضا آآ استقبال القبلة ما يصحش أنك تصلي المكتوبة إلا لو أنت متوجه ناحية القبلة إلا إذا كنت في المركب بتصلي فدي حاجة تانية المركب هستدير بيك أو الطائرة تستدير بيك في أي مكان كده يعني طيب أو النية والنية بشارة السادس النية, النية والنية لا صح أنك تتلفظ بها خلافا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقى أنت كده مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة الخير لعل فيما سمعتموا الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسدادة والرشاد والهداية آه آه سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل لهم وسلم على رسولنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.